ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحن العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة